وهذه ليلة البيعة هذه ليلة المعاهدة هذه ليلة النصر هذه ليلة الشهادة قبضات ولائية لعشاق الحسين بهذه القبضات وبهذه الأصوات نعاهد الحسين نجدد البيعة في هذه الليلة وفي كل ليلة كما تعلمنا من سيد الأحرار وسيد الشهداء بأن نجدد العهد والبيعة معه بهذه القبضات تلبية الحسين هي تلبية الإسلام عندما ترتفع هذه التلبية تسقط عروش الظالمين تسقط عروش الطغات فتلبية الحسين هي إذلال لكل الطغات لكل المستكبرين فما دام شعار الحسين باقيا فهو شد ستسقط وان الدعيم ابن الدعيم قد ركز بين اثنتين بين السلة والدل لا هذه الليلة نعيش مع عشاق الحسين نعيش مع زوار الحسين مهما قتلتم ومهما سجنتم ومهما فعلتم سيكون نداء هذه الجماهير لو قطعوا أرجلنا واليدين لو قطعوا أرجلنا واليدين لو قطعوا أرجلنا واليدين دولنا واليدين يا لو, لو قطعوا ارجلنا واليدين نعم سنقدم كل غال ونفيس كما قدمنا الشهداء وكما قدمنا كل هذه المعتقلات من الأحرار ومن النساء سيكون جوابنا وشعارنا بالروح بالدن نفديك يا حسين بالروح بالدم بالروح بالدم نفديك يا حسين بالروح بالدم